أصغر ذلك ولا أكبر إلا كتاب مبين الحمد لله أصطحت له الوجوه ذليلة عانية وحذرته النبوث مجدة ومتوانية لما التنيا إذ هي حقيرة فانية وسوق لجنة قطوقها دانية وخوف الصرع الهواء يسقوا من عين آنية أحمده على تقويم شأنية وأستعينه وأستعيده من شر كل شانئ وشانية وأحضر بتحقيق الشوحيد إيمانية أحمده وهو العليم العالم بالسر والعلانية فالسر عنده علانية فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلانه وهو العليم بما يوثمت عبده في نفسه من غير نطق لسانه فليستوي في علمه الداني مع الحاصي ودو الإسرار والإعلان فهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يطل لو كان كيف يكون موجودا للأعيان فهو السميع ويرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان فلكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان والسويان والتمع منه موافع العصوات لا يخفى عليه بعيدها هذا الثاني ويرى ذبيب النمل في غسط السكى ويرى كذاك تقلب الاجباني لهو البصير يرى ذبيب النمل في السوداء تحت الصخر والطواني ويرى مجال القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بعياني ويرى خيانات العيون بلحظها اي والذي برى الورى هو الحميد فكل حمد واقع او كان مفروضا على الازمان هو اهله سبحانه وبحمده كل المحامد والصدى الاحسان فلك المحامد والمدائف كلها بقواطري وشوارحي ولسان ولك المحامد ربنا حمدا كما يرضيك لا يبلى على الازمان ملء الثماوات العلا والارض والموجود بعد ومنتهى الامكان إن تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسرين منك وأزمل الرضوان صلى الإله على النبي محمد ما لاحق مري على الأرطان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإفتان يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تخاطر ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد احفتي في الله انها دعوة دعوة الى التأمل دعوة موجهة الى القلوب الزاكرة العابدة الخاجعة دعوة الى من يتفكرون ويسمعون ويأكلون ويؤمنون ويسقعون الى اولي الالباك الى اولي الابطار إلا أولي الأعلام والنهى إلا من يتأملون ويتدبرون فينتبعون ولا عند حدود النظر المشهود للعيال يقفون بل إلى قدرة القادر في خلقه يمرون فليزال حالهم ومقارهم لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وناصرة وَلَهُ الحكم وإليه ترجعون ليزاجوا إيمانا مع إيمانهم وكذلك يفعلون وهي كذلك دعوة إلى الغابلين الساهين اللالين المعرضين إلى من لهم عيون بها لا يذكرون وآذان بها لا يسمعون وقلوب بها لا يفهمون إلى من هم كالأنعام يأكلون ويتربون ويتمتعون ولم يحققوا معنى إلا ليعبدون إلى من هاجموا التوحيد ولم يفهموه وهاجموا الإسلام ولم يعرفوه ونقدوا القرآن ولم يطرعوه إِنَّ من يَنْقُضُونَ على آيات اللَّهِ الله بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِلَيْهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ أَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَيَهْتَدُوا وَيَعْقِلُوا سَيَجْعَلُونَ مَأْوَاهُمْ قَطْرَ التَّدْهِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَنَّاعُهُ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ السَّلْطَانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ومن كان به أعلم كان له أخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهي علم دعوة إلى تعبد الله بمقتضى ذلك العلم بتمام قضوع وذل ومحبة من طريقين اهنين الأول التدبع في آيات الله الشرعية المسلوة في كتاب العزيز والثاني النظر في مخلوقات الله وآياته الخونية المجتودة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا لآيات لذل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما فرقت هذا قاطلا سبحانة فقنا عذاب النار هي دعوة إلى التأمر في بديع صنع الله وخلق الله وبيانها في هذا الكون من الإبداع ينصد بعظمة الخالق جل وعلا ووعدانيته بربوبيته وألوهيته وأزمائيه وصفاته كيف والكون كتاب مكتوب يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة يطالعه ساكن الخيمة وساكن الكوك وساكن العمارة والكسر كل يطالعه فيجد فيه زادا من الحق إن أراد التطلع على الحق إنه كتاب قائم مكتوب بكل زمان ومكان تبصرة وذكرى لكل عبد خضع وأناك يقود كفتاب الله إن تأملته في جولات وجولات ترتاد آفاق السماء وتجول في جنبات الأرض والأحياء يقف بك عند زهراك حصول ويصعد بك إلى مدارات الكواسف والنجوم يبتك بطرك ورضيرك إلى غاية إفكان وإطقال الله له مثير قد وضع كل مكين في موضع مناسب وقل قد مجزار مناسب يريك عظمة الله وقدرة الله وتقديره في المخلوقات ثم ينفذ لك أسرار الخلق والسكين ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتطوير ثم يطرع الفؤاد بقوله أَيْلَهُمَّ عَلَّهُ سَعَانَ اللَّهُ, الله عَمَّا يَتِفُونَ إن قرص إليه بعين البصيرة طالعت بوحدانية الله في الربوبية مستدلا بها على وحدان يده في العبادة والألوهية ذلت برزة وجهه التقلا وفي نهاية الآيات يقرع القلوب ويطلق الآياتا ويطلق المشاعر والأحاذين بذلك التعقيم الالهي العظيم لعلهم يتكرون لعلهم يتفكرون لعلهم يكتقون لعلهم, لعلهم يرفعون كل هذا وهناك منهم عنه معرضون أم تكتب أن أكثرهم يسمعون انه حديث قويل يطالعك بطوال الثور وإطارها لكنه مع ذلك شائق جميل تنسل له النفر ويتلسل به السمع وتتحرط له الأحاسيس والمشاعر تستجيب له البطل السليمة المستقيمة ومع ذا القاض القاسد ويجمع المجاذب المشاهد إذ هو حق والحق يضطع ويضطع والحق شمس والعيون نواظر لا يحسكي إلا على العميان والشرع والقرآن أكثر عدة فهما يحطي بأجه الزبان فَتَعَالَ مَعِي أَخِي لِجَوْنَهِ أَرْضُ أَلَّا يَبْتَطِيْنَهَا مَلُولٌ وَأَلَّا يَسْتَكْفِرَهَا مَكْهُولٌ نرتاج فيها هذا الكون بسماواته وأرضه وأحياره متأملين المتجفرين إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار والزرخ التي ذكر في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفع أحياره في الأرض بعد موتها وبدت من قل داقة وتطيق الرياح مستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تتجعل الحزن إلى جهة التحلاف تأمل تأمل في وجود بعين فكر ترطني الزنيئة كالخيال ومن فيها جميعا يبنى, يبنى ويفقى وجه غضفكة الجلال تأمل وطعا جريح الحق كل معاند ورصف جواد العزو في الجولان واجعل كتاب الله جرعا سابغا واشترع سيفك في بالمجال السماء بخير عمد خرونها ورفعها بالتواكب من دينها الجبال من طبها الارض من فطحها ودللها وقال فنسوه مناشدها القبيل من ارضاه وقد كان يرجع بان يرفعه الكتاب المريل وقد يغسنه من عاداه الصحيح من من منا البطير في الكفرة من اهواه والأعمى بالزحام من يقول خطاه الجنين في ظلمات ثلاث مليا رعاه الوليد من أبكاه التعبان من أخياه والسمو يملأ فاه الشهد من حلاق الغبن من بين فرط ودم منطفاه الهواء لا تسلقه ولا تراره من أخفاه النبو في من أرباه البنو من أتمه وأسراه المقم من كف نواه الجبل من أرباه الصقر من بجر منه النياه أنه من أجراح البحر من أضراح الليل من حاكد جاء الصبح من أجراه وطاغ رحاة النوم من جعله وفاه وليقوت منه بعد الوحياة العقل من منحه وأعطاه أن يحل من هداح الطير بجو السماء من أنسكه ورعاه في أوكاره من أجراه ولم ناء الظالم من ينهر الجبار من يقصم الظالم من ينقر المنصر من يجيبه الملهوض من يغيطه الله من يهديه الحيران من يغيطه العائل من يكسوه الجائع من يجبعه الكثير من يجمعه البقير من يغنيه أنت, انت من خلقك من صورك من شقة سمعة وبصرك من شوات بعدلك من رذقت من اضعمك من من جعل ملايين الكائنات ترتاب وانت لا تشعر بلك ولو, ولو اشتبت لاختلت وضائف فمت من هداك انه الله الذي احسن كل شيء خلق لا اله الا هو انت من اعياته والكون من اعياته والآفاء من اعياته اجهد بوحدان يده انت امنت ذلك عرفت حقا كونه موحدا خالقا وكونة عبداً مخلوقا الكون كتاب مضطور ينصد تسبيحاً وتوحيدا وذرابه تنجيدا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لله في الآفاء آيات لعل أقلها هو ما إليه أذاكا وأعلم في النسج من آياته عجب عجاب لو ترى عينكا والكون مشحون بأسرار إذا حاول تفكيرا لها أعياك قل للطبيب تقصبت ويد الرجا من يا طبيب بطبته أرداك قل للمريض نجاوع في بعدما عجزت فنون السبس من عافرك قل للطبيع يموت نامع لكن من بالمنايا يا طبيع ذهاك قل للبطير وكان يحذر حفرة فهوا بها من الذي أهواك بل سائل اعمى فطا بين الزحام بالابطدام لن يقود قضاكا قل للجنين يعيش معزولا بنا راعي ومرعاه الذي يرعاك قل للونيج بكى واجهك بالبكاء مدى الملاد في الذي ابكاك واذا صرت تعفان ينفد ثمه فاسأله من ذا بالتمم حكاك واسأله كيف تايش يا تعفان او تهيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطول النهل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك فالسائل الأبن المطفى كان بين دم وفرق من الذي طفاك وإذا رأيت الحي يقرد من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تفسه الأيدي ويخطاع عن عيون الناس من أخطاك قل للنبات يجبه بعد تعهد وإعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الطفاء يرضو وحده فاسأله من أرواك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فذلك من أسرارك وألست عا ع الشمس وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك قل للمرء لن تسمع من, من الذي بالمر من دون استمار غداك وإذا رأيت النخل السوق نوافثا فذلك من يا نخل سقنا واك وإذا رأيت النار كبد هيبها بهابة اللهيب النار من أواك وإذا ترى الجبل الاكم مناطحا قلم السحاب فتله من عرساك واذا ترى صخرا تفكر بالمياه فتله من بالماء تفقصفاك واذا رأيت النهر بالعجب الزنال قرى فتله من الذي ادراك واذا رأيت فحر من ملح الوجاك طغى من الذي اضعاك واذا رأيت الليل يمتازاج فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسألهم إلى طفط رحاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عينك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا هدرك الأبطار والأبطار لا تجلي له ولطلهي إذاك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أتبين علاك يا منبت الأزهار عظلة الشباب يا مجري الأنهار عاجبة النداء ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا بالذي بالله جل جلاله أراك أحبة لكل الله الله نصدر خلفه دلالات وأوضح لهم آيات بينات في الأنفس والأرض والسماوات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة الأرض آيات وفي ان تطم ثلاثه قرون ماذا كان نكير من صغير في كم طواه عالم اكم تامل اخيرا مدى معرفه الناس بالجدها معرفه الناس بالدنين قبل حوالي 30 عاما فقد كان كائنا حيا لا يعلم عنه الا حركاته التي يصدرها داخل طن امه ومع تطور وسائل الملاحظه والمشاهده ووصولها الى باطن الجسم الانساني اقول ذلك باذن الله كالسوين والتسجيل الضوئي والفوزي علم ان الجنين نفسية لا ينفصل فيها عن, عن امه تماما فتراه في حالات الكماشن الثئاب المرح وحالات افراق من بخاطق اخرى بل يبدل انبعاد بعض مخالفات امه كالتسجنين سناء عافظ الله وياكم المثمنين عمو يطلب قطيف مشرب من ام حامل في شهرها الثالث كانت تعتاد الثلاثين يطلب منها ان من تمتنع عنه لمدة اربعين وعشرين ساعة وهو يتابع الجنين بأجهزة التصوير الضوئي فإذا به ساكن هادئ وبينما هو كذلك اذ قدم لها الطبيب نفافة نفافة التجارة عافى نطاب وإياكه وما انوضعتها بين أطابعها وتم اكعالها ان لا واتار المقياة الى الطراب الجنين تبعاً لطراب قلبهم منه وتبحان من جعله في وسط ظلمات الثلاثة يتأذى لما تتأذى منه أمه سبعا وإن من تتعر أمه بذلك أمكنه أن يروه مطيبا فيما تقع أمه بردنة انفعال حادث كغرب وخجل أو بتأسل جسدي كوقيع على الأرض أو اصدام بسيء سبعا لتأسل أمه بذلك ثم أمكن الأطباء أن يروه هادئا عندما تنفس أمه لتماع هذا الشريع إليه من طرآن وآنافيد وغيرها وحينما تسمع صوت ابيه فتنصد له رأوه كالممسك له تبعا لامه اما بعد الولادة وفي تسبوعهن اول وجدوه انه يأنت ويتبتم لصوت ابيه شون سائر الاصلاك انها امور مدهنة بل ايات بينة فارغة على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى احقيته بالتفرض في العبادة لحسن كمان ايضا رأو انه كين فرب الام في الحمل ثم تحمل سيدها توصل إليه بإذن الله موجاب من العواطف المكتبة وتغموه بزيض زاخر من الرضا والحمال فيبادلها الفعوة مفهلة وكأنه يذكرها على أذن لطائها ورعايتها ويعبر عن انتنانه لها بحركات لطيبة الزاكرة لا حتى لعدوبتها على قلب الأم سبحان الله وتبارك الله أكبر مقالب وإن لا بالحمل ثم تحمل مقرها تقطع الثلة العاظفية مع الجنيه فصراه يحيام كمسا ثم يبدأ يستجه نحو المشاكسة ويعبر عن ذلك جراسات من قدبيه تعجوها عن إتجاجه واستنكاره ولربما يصبح صدقا بما بعد وإن لم يصبح فإنه يبدو مهيئا للعناد والراثل والعدوان بعد ولادته ويظهر ذلك في أول أيام ولادته يذكر صاحب سنريهم آياتنا أن امرأة حملت نقاه وحاولت حقاق الجنين ولم تستطع شرق استفسه الله فجعله في قرار الانهاجين فان لا احد ان يسلق بعد ذلك وكان المغلود انسى ولما ولدت رفضت ان تتناول فج امها واطرت اياما على هذا ولكنها مع ذلك قبلت ان ارضع من وضعة القطة غير امها حينها امغت عيناها وعيدت الى اميها معطوبة العميل فرفضت جديها مرضى الكغرى وهي لم ترح فاجر الطبيب حوارا مع اميها تبين ان الام لم تكن غاغبة بالحمل فحملت على قرب وحاولت الاعتداء عليه للصاقف فانعدت ذلك على الجنين بعد ورادته سبحان الله رب العالمين انها احاسيس ومشاعر وافعال امه تنعدت عليه وإلا فهو لا يعلم شيئا من تقولوا لا الله جل وعلا والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون لا تعلمون شيئا مما أُخفي عليه من علم ولا تعلمون شيئا مما هو بيد عليكم من السعادة والشقاء ولا تعلمون مصالحكم ولا ما هم منافع فهم يقولون من بطون أمهاتهم لا يعلمون وبعد طلوعهم ويرزقهم الله السمع فالأطلاق يضيفون ويرزقهم البصر فالمرئيات يعرفون ويحسون ويرزقهم الأب الدافر بها يميزون وتقول هذه الحواس بأمر الله ذبريدية كلما كبر جيد في سمعه وبصره حتى يطلغ أكثر ليتمثلا يخذها من عبادة ربه وطاعة المولاه سبحانه وبحمده طابعة المهات هذه الحقائق فكل يبحث عن ما يريد أنفسك حاسسه ومشاعرهم لأبناء الحمل لينعكس على أبنائهم ويسمعنا آيات من كتاب الله وإذا جاء في نفس الكتاب الماضي أن سيدة حاملة في كانت تكثر من قراءة القرآن وسماعه قائمة وعاملة ومطلع والنتيجة أنه عندما ولد الجنين سمكن بفضل الله أن يختم في كبرا وزلاوة في القانسة العمر فتبارك الله أحسن الخالفين يوجد القول أن الجنين الذي يحيى في رضا مع أوله سعيف من العواطف المضعمة بالرضا والسرقينة امتجيب بإذن ربه بعد ولادته معتريما لإحسان أمه إليه في سلوك ثوي ونسكية هادئة غالبا إذان حاله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيا أيها العبد العظيم ألك قدر الإنسان ورصت الله ودرمه أولاً يرى الإنسان أننا خلقناه من نفة فإذا هو خطيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا تحذف على مولاك وقد هداك وتفيد عن الطريق وقد ثلت وارفدك بيس العبد عبد انتها ولها ونسي المبتأ والمنسها بيس العبد عبد ضرى وعزى ونسي الجفار الاعلى السماء تستأمن ربها ان تحفظ والارض ان تحفظ به والبعض ان من منعه وما تكون الارض وما عليها لكن انك قد من عين الله ولو كان لك قدر عند الله لعطيت من المعافي يا اي وهزنا اقول من الذي سواك ومن الذي في ظلمه الاحزان قد وراثك ومن الذي رزاك من نعمائه ومن الضروب جميعها للشاك ومن الذي شق العيون فابصر ومن الذي بالعقل قد هللاك ومن الذي تعطي ويغفر ومن الذي تعطي ويغفر دائما وَمَنِ الَّذِي سَنْسَى وَلَا يَنْسَاكَ الْإِلَهُمَّ عَلَّهِ رَعَالَ اللَّهُ, الله عَمَّا الْفِيكُونَ النوم من النوم هل تعملته يوما من الأيام أنت تعرفه وتمارثه كل يوم بل إن نقطع عمره أو أقل يذهب فيه ضرورة لا مما عنها بل إن حياتك مؤلفة من ستبين اثنين إلى ثالثة بهما من يقضة تبتغي فضل الله واختشف جرع الله ونوم تبتدي فيه الراحة لتعاود العمل في طاعة النار الليل لباس والنهار معاه وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مضجرا إن في ذلك لآيات لطوم يصنعون النوم آية بل إنه وفاة وموت بنص طول الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأكم بالنهار والله جل وعلا لا ينام ولا ينضي له ان ينام يخفض قصة ويرضع حجابه النور لو لا حرف الشبحان وجهه من دخال اليه من قصه كما في الصحيح حي وقيوم فلا ينام وجل اي الفئر لا تخفض كثنة ولا نوم الله اله الا هو فسأمنك ما يجري الانسان فينا ينام وينسيح من وعيه فيروفع عنه القلم كيف يتصرب اليه النوم ثم يبتوني عليه كيف يأتي او كيف يأتي هو الى النوم ان اكتنى درجات النوم كما تعلمون معاة يظهره كثار ثم تزميق وتغذير سمع بلا فهمه ثم في درجة اخرى يأتي الوثم وهو اول النوم ثم في درجة ثالثة يأتي التهويم مع الغرار والاغفار ثم الزنع ثم الثهار ثم الكرى ثم الثبات ثم الرقاش ثم الغطيط المتنفس بالتثير والنخير وهو اعلى وافقل درجات النوم النوم تتعطل الوظائف الحسيه اجمالا يتوقف البصر اولا باغلاق بالماض الجفون حتى لو لم تغلق العينان كما هي عند الناس فتنظر عند بعض الناس فتبقى الجفون مسلوحه لكن الرؤيه مسحوبه كرانك الموت والنوم واف الحاسة التي تبقى تعمل خلال النوم هي الزمح وقد حسد العلماء والفاحدون استمرار الزمي خلال النوم بمقدار الزلنين على كفارس يهدين الناس في الزمح فما أجمل الإعجاز في كتاب الله يوم يقول قم آيات في بالليل والنهار وإتغاركم من فضلح إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فجمع بين النوم والسمع بالسياق واحد كما قال في الزورة في شهد أيضا وضربنا على آذانهم في الكهف زين عددا ولبسوا في كهفهم ثلاث مئة زين وزادوا تسعة وتحقيقا لانتقرار النوم وعدم اصطرابه عندهم أوقف الله تعالى السمع عنهم وتشتبهم أي قاضرهم ربود أما الدماغ أثناء النوم فلا يناه بالمعنى المفكوم لكنه يتغير وبعد ان كان يبش على مرجاب عالية نبش على مرجاب أقل ترزدان ولذا رفع القلم عن النائم حتى يستيجر لأن العقل مناصل سبيل كما هو معلم أتأمث نائمين متجاورين ودار بخلدك أن أحدهما ربما ينعم بالرؤى الطالحة بوجه يوده أن لا يستيقظ الظهر كله مما يده من نذرة والآخر يجاوره في تقاين عذب من أحلام الإطارية المذعجة يوده لو لم ينم ثم سأذن أهلك أم يعلم هذا عن مجاوره أو ذات عن هذا أو أنت تعلم ما يدوء بذهنهما ألم يدوء بخلدي وأنت تستعرض هذا في ذهنك أم تنتقل من هذه الصورة مباجرة إلى المطابر فستخيل الموت صفوفا لجانب بعضهم هذا ينعم وذاك يعذب إن في ذلك لذكرار من كان له فلم أو أطل السمع يا رب إن تدوعك ومغفرة فنت عنا من عذاب القبر والنسد واجعل إلى جنة الكرسة موهي لنا مع النبيين والأبرار بالقبل قلت أمس قيام النائم من جراسه وتجوله في الزار ثم, عودته... ثم عودته إلى الجراس وهو ما يزال في نومه يذكر طاحب كتاب النوم والأرض أن تقص النهر من جراسه نائما وخرج من النائدة ومسى على ثونية العمارة من الخارج وتجمع الناس بالسارع يحسسون انفاتهم خسية وقوعه وضل يمشي على القرنية مغمض العينين حتى دار حول العمارة ثم عاد الى النافدة ودخل منها ليعود الى سريه فيواطل نومان ولم نستيقل لم يذكر سيئا مما حدثنا لقد كان يتحرك وهو نائم بل يمشي على ارتفاعاته شاهدة مغمض العينين لو كان في صحره ما اتقطاع ذلك ثم يعود الى فراشه من الذي قاد قطاع ان في هذا لتنالة انقاطعة على وحدانية الله الواحد القطاع فاننا النفوس العباد بيده في الحياة والموت والنوم والانتباع هو الاله المتصرب فيهم جميعا بلا يسود لهم ان يستجهوا الى غيره باي حاجة من احوالهم الاله هم مع الله قليلا ما تذكرون وفي انفتكم افلا تذكرون ايات الباهرات لا حتى لها ولا عجل كلها حق وصفق تستخدم الدكر والشكر باللسان والجمان والارشاد وقليل من العباد الشكور لو كنت اعرف فوق الشكر منزلة اعلى من الشكر عند الله بالتمني اذا منع شكها ربي مهزبة شكرا على ظلماء او ليس من عزمين اللهم لك الحب اولا واخرا وظافرا وظاطنا انها ايات من انظر انظروا بحكمة الخالق وعظمته هل استعظمكم هذا؟ هل استكبرتم هذا؟ ان هناك ما هو اعظم واكبر لخلق السماوات والارض اكثر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم ثم ارجع البطر اليها اخرى وانقوا فيها وفي كواتفها ثورانها وطلوعها وغروبها واختلاف الوانها وكطابقها وشمسها وقمرها في اختلاف مسارها وما غايتها من غير بثور ولا تغير في سيرها تجري في منازل قدر قسم لها بكسع مقدر لا يزيد ولا ينقص العقيق يا افاقها تامل ان هما من كوكب الا ولله بخلقه ذكنا لنصارى في شكل في في موضعه في السماء في طربه من وصفتها وبعده في من الكوافذ التي ديه وبعده على فرحة سماوات فرونها امتكت مع عظمها وعظم ما فيها وتبتت في على علائق من فوقها ولا من تحتها خلق السماوات والأرض بغير عمد فرونها ويمتك السماء أن تقع على الأرض إلا بإنه والإنسان العاقل أمام تدير سمع الله بسماواته يتوفق طويلا امام اصغر جسم واعظم جسم يرى فيها فتقرض له ازلة الايمان بعظمة الخالق في, في ملكوته فما ينرخ الا ان تفتع جوارحه وتخضع وتجري وتستجيه فتخضر الله حق قدر وتفيده بالعبادة واحده لا شريك له فسبحان من لا يخضر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فارض موحد جبارك الذي بيده الملك وهو على كل جه القدر نظر ماخز يقول علماء الفلك الكبار الى السماء من خلال منظار بناه بنفسه فرا ما اذهلهم في هذا الكون مقام ان الامكانيه لننهض للتجلي من سفر اغوار الكون ولن تعرف من الكون الا ما نعرفه من نقطه ما في محيط عظيم فهل امن مع ذلك وفقد لا وقد الله يعلم نظاهره من الحياه الدنيا وهم عن الاخره جهال وقال اخر ايضا وان وضع الاجرام السماوية ليس مجرد ان صادمة وعشوائية بل هي موضوع في الفضاء بجقة واطقال اذ ان القمر لو قرب من الارض بمصدار ربع المسافة التي تصلنا عنه لاغرط مدر البحر الارض كلها وما علاقة القمر بالبحر الله يعلمها الذي قال وصدقت ليهم اياتنا في الافا وفي انكسهم حتى يتبجن له الانه الارض ولا يزال علماء الفلك يكتشفون من خلال تجاربهم ومراصدهم ومناظرهم كل يوم ما يشهوه من هج العقول في, في العقول في هذا الكون الشاسع حتى قال مكتشف الجاذبيه معبرا عن اكتشافه وما آل الى مكتشفه بجانب ذلك القصر العظيم يقول لقد جئت كيفا اكتشفني اول العالم ولسيه نظري نفسي وانا ابحث في هذا الكون أبدو كما لو كنت غلاما يلعب على شرر البحر وينهو بين حين وآخر بالعجور على حجر الحملة أو محارة بالغة في الجمال في الوقت الذي يمتد فيه محيط الحقيقة في أمامي دون أن يتبع أحد الغراء نعم وما أوثيتم من الإلم إلا قليلا فترأ الغودة الصغيرة وهي تتألف من عشرة ملايين نجم قد علف منها ما علفت وراء العملاقة وقد وصل عدد نجومها المعروفة لنا الى في بآلاف مليار نجل يرتبط بعضها بقعض غاية لفظة واحكام الله احرم خلق ذلك كله طمعا وقفل اي مهل ثاني نعم فقد رأى مجموعة النظام التمثي وقد تألّبت من مئة مليار نجل قد عُلِث وعُلِث منها الشمع هذه المجموعة فقرب قطره ستحون عن جفلة ضوية وثمكه خمسة آلاف سنة روية ومع هذا البعد الكاسر فإن ضوء الشمس يطيرنا في لحظات وكذلك نور القمر فالقدراء هناك مجموعات تكبرها بعشرات مرات قصية منها مئة مليار مجموعة تجري كلها في نظام دقيق بسرعة هاللة كل في مساره الخار دون كل يجري أجل سبارك الذي جعل في السماء غروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ميرا هذا الذي رآه وما لم نره اكثر فقد الله عز وجل فلا اختم بما تضطرون وما لا تضطرون. ويقول احد كبار علماء الفلك وهو يهودي اريد ان اعرف كيف خلق الله الشب. اريد ان اعرف ابكاره. الله بارع حاذق ليس بالجبين. الله لا يلعب بالنظر مع الكون. رعال الله وجل الله ويريكم اياته فأي ايات لا يتمشون. فلو اصطلع على ما جاء في لربما كان من المؤمنين حقا نعم الله لا يلعب مع الكون عز وجل وسدورك وتعالى وتقدث هو القائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نستخد له ولا استخدناه لدنا إن كنا فاعلين لذن نقلف بالحق على الفاطل بيدمره فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تطكون أشدتكم الله ما الأرض بالنسبة للكون إلا كحبة رمل في الضهار الربع الخالي تسير في متال حول الشم دون أن يصطدمتها ملايين النجوم والكواجب المنتجرة في الكون أما إننا لو علمنا ذلك يكينا لا اعتران رفة وخشوع يقود إلى انتزال لأمر الله لغاية حب وذل وعندها نزكو ونبلح اليوم يبلح من نفسه ذكاها إلى السماء وتناثر الكواجب فيها أجمل وثبت انتقعوا عليه العلم ولا تمل طول النظر إليه أبدا ولهذا أرسلت لهم فإني أدرك إلى أن تطلع على شيء من علم سنك ثم قل من أفسك جرعة دقائق لليل ففا أزيمه وقرب قمره ثم تأمل عامل النجوم واعلم أن ما تراه ما هو إلا جزء يثير من مئة مليار مجموعة فبعرفت وكثير من لم يعرف كل منها في مساره يثير لا يختلف بغيره وأنت تتأمل ينقذ شفيرك الى ما بثه الله في السماوات من ملائكة لا يحطيه الله فما من موضع اربع اصار الا وملك قائم لله رافع او سادس يطوف منهم بالبيت المعمور في السماء الثابع كل يوم سبعون الفجر لا يعودون اليه بلا قيام الساعة حظ في السماء وشف لها ان تحق مجعب ضعيف ثم انقل متك عندما تجاور إلى كان الى قلبك بها إلى عرش الرحمن وقد علم بالنقل النقل سعته وعظمته ورفعته عندها تعلم أن السماوات وبملائكتها ونجومها ودراتها ومجموعاتها والارضين بجبالها وبقالها وما بينهما ان يستدل العرش فخلقه والخاتم لارض فلا خلاء الى الله وحجروا لا شيء فهلق من كونه الحمد وطالق من في انقل الملائكة محفظ من حول العرض يسبحون ويحمدون ويقدسون ويكبرون والأمر يتلزل من الله بشكل الممالك التي لا يعلمها إلا الله يتلزل الأمر في إحياء القوم وإماسة آخرين وإعجاز قوم وإذلال قوم وإنشاء ملك وسلب ملك وتحمل نعم قضايا من تبري كثير وإذناء فقير وشفاء مغير وتبريج كرض ومغجرة ذنل وتشوي ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائص وإجارة مستقيم وإغافة ملهوم وإعانة عاجل وانتقام من ظالم وكف عدوان من معتد مراحيم تدوم بين العزل والفضل والحكمة والرحمة فانقذ أقطار العالم لا يدخنه سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائف على تباينها واتحاد وقتها لا, لا يتبرم من إلحاء المركين لا تنظر ذرة من خزائله لا نلاه إلا هو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين عندها قطة للقلب والجوارح ان تسجد مطلطة لهيبته عامية من ازته فجسا لا يرفع الرأس منها الى يوم المزيد يرهد طاحبها مرددا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فضلنا عذاب النار حسن مزق الاسنة واللغات وتباينها من عربية وعجمية كرومية وفارسية وزكرية وغيرها من اللغات لا لغة تشبه لغة ولا صوم يشبه صوته إن في ذلك لآية ثم هل تأملت إله الألوان من بيع وثود وحمر وطفر وخضر لا لغة يشبه لونه حسنا صار كل واحد متميزاً بينكم لا يلتبس هذا بذلك بل كل فرض ما يميزه عن غيره مع أن الجميع أولى رجل واحد وامرأة واحدة خادم وحوى عليهم السلام إن في هذا من بديع قدرة الله لا يستشف أن يفرد معه بالعبودية وما يعقله إلا العالمون ولا يرهمه إلا المتفكرون ومن آياته خلط السماوات والأرض وإلى طوال كلكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين تأمل سعاق بالليل والنهار رطوة معتدلة وتفاوث الليل عن النهار وكلا عن نصر حميته فلا ليل يسبه ولا نهار يسبه نهارا مصفلق الله الخلق وحتى قيام الساعة إن ذلك من أعجب وأبدع آيات الله الثانة على رموديته وألوهيته وحكمته ومن آياته الشيء والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو شكورا إن تعاقب الغين والنهار نعمة عظيمة إذ هي تنصم وجود الأخيار على الأرض من نمو النبات وتمثب الأزهار ونضف الكمار ونجرة الثيور والأسماع والحشرات ومن كان فليس تصور الليلاً بالآ نهار نهار ولا له كيف تكون الحياء قل أرى لكم جعل الله عليكم الليل سرمضاً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتهلكم بضياء أبدأ لا تسمعون قل أرى لكم إن جعل الله عليكم النهار سرمضآ إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل ستكون به أ Rebelat the Hun أما إنها لو سكلت حق في لغرق نصف القرض في ليل ترمدي وغرق هذا الاخر في نهار ترمدي وتعطلت مع ذلك مصالح ومناغه ومن عاس بالمناطق القضية بعض الوقت عرف نعمة تعاقب الليل والنهار إذ يمسى النهار لمسك ستة أشهر والليل كذلك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتتنوا به ولتبتقوا من فضله ولا عندكم تشورون يقول رائض القضايا السبيدي الملحد عندما اصح حول الارض ونظر من كوة مردته فراها بزيع خلق الله في السماوات والارض فقال ماذا ارى انا في حلم انتكرت عيناني ثم يقول في الفضاء يحل الليل بصورة مفارئة وبسرعة من تفطع الانفاس وتعمي العيون بلا تدرج كما هو الحال على الارض وليل الفضاء الخارجين من الاجياء السوداء التي رأيتها في حياتي يقول ثم تظهر السمت فجأة وتلمع كأنها ضوء صائقة مبذتة خلال ثوان في وسط الليل الحالح فلا تدرج بالفضاء بل ثوان وانت بليل مظلمت في الأفلس الظلمات وثوان اخرى وانت في نهار صاطع النور وحاج يبذت الظلمات فيالها من نعمة النعمة الشروح والظروح والليل والنهار. الذي اظلم الله عز وجل بهذه ايزة ايات فقال فلا أختم برف المشارق والمغارب إنا نطالعون على أن نبثل خيرا منهم وما نحن بمسلوقين وقال والنهار إذا جناها والليل إذا يرشاها ولك أن تتعمل أطاق لطائل هذه الكلمات الشيوعي المرحب فبالغرم من بدير ما رأى خلال دورانه حول الأرض إلا أنه لم يرد على لسانه سوى الإعجاب لما صنعه الإنسان والزهور أمام عظمة الكون ثم الدكوت المضطئ عن خالق الحون ومبقيه واستحفاقه للعبادة في وحده لا جريكنا سبحان الله ومن يغلل الله فلا هادي له واذرهم في طيانه يعمهون إن الإنسان لربه لك نور وإن الإنسان لظلوم كفر فتأمل كيف جعل الله الليل ستنا ولباسا يغسى العالم فتصن به الحركة وتغللي إلى بيوتها الحيوانات وإلى أوكارها الصير والحسرة تستجم به النهوم ومن كذف السعي والنصب به تستجيش حتى اذا اخذت النفوذ راحتها وتباتها وتطلعت الى معاشها جاءت هالق يقضى في سبحانه بالنهار يظلمه بشير الصباح يهدم الظلم ويمزقها كل ممزق ويفكفها عن العالم فاذا هم مزدون ينتجر الحيوان وتخرج الطيب من اوكارها لتطلب معاشها ومطالحها فياله من معاذ ونجأة لالة على فدرة الله على المعاذ الأكبر يومئذ تعرضون لا تقصى منكم قافية ويا سبحان الله كيف يعني عن هذه الآيات بيّن من شاء القرصه فلا يستجي بها ولا يستجي بها كمن هو واطف في الماء إلى حرصه وهو يستجيز من شدة عطف وينفع رجود الماء يهد الله من يشاء ويضل من يشاء يحرم لا معقب لحكمه لا إله إلا هو لكل له الحكم وإليه تركام ثم تأمل هذه الارض بينما هي هاجئة ساكنة واضعة بهاد وفراد اغار وظلوم خاشعة انها بها تهتد تتحرك تكور تتفجر تدمر تبتلع تتفضع ثلاث خلق وراتين تجدها اية من ايات الله وقبل الله من ايات يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون وهي مع ذلك جزاء لمن حق عليه القول وهي ايضا تذكور بأهوال الفزع الأسفر يوم يبعثون ويبترون وعندها لا يمزع مال ولا بنون يبقى طائب علوم الزرغة على الأرض القرآنية أنه قبل حوالي خمسة قرون ضرب زلزال جمال الصين عشر هوان فقط هلك بسبقه أربعمائة ألف وثلاثون ألف شهر وقبل ثلاثة قرون ضرب زلزال مدينة لفتون في بورتغان بعثة زوان هلك فيه ستمائة ألف وشعر الناس دور في جروح في جروح من وهن وهلع ويتزعن اذرق في هذه الارض تحت اقدامهم على مساحه ملايين الاميال فنعوذ بالله ان نسال من تحتنا وانفجرت كثيره الصمكات في المحيط الهندي مطلقا رمم بتمي عن انفجار الى مسافه 5000 كيلومتر وتجدت وذكروا اعاخر اخطر في العالم وتحولت معه ديوان جزيره حجمها 1200 متر مربع الى فطع نفرها الانفجار على مساحة مليون كيلو متر مهضة وارتفعت اعميدة الشخال والرماد الى 35 كيلو في القضاء واضغمت السماء على مساحة مياه الكيلو مترا حاجبة النور الجمس لمدة ثلاثين وارتفعت انواع البحر الى علوم ثلاثين مترا فارقت 36 الف نسمة لكبتان وما يعلم ذنود رصف الله قل هو القادر على ان يبعث عليهم عذابا من فوقكم او من تأتي حضركم اترى الانسان ما اكثره يسمع ويرى ايات الله من زلادل وضرافين واعاطير واوبئة تخصد الآلاف في دوانه ولا يتأمد ولا يتدبر ولا يرعوي ولا يقضر الله حق قدره بل يحيد ذلك احيانا الى الطبيعة في بلادة وبلاغة لا مهيل لها وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قضره يوم القيامة والسماوات مغيات بيمينه سبحانه وتعالى عمال الشهور لا ينقل نظلم أزافزاء هذه الفلاحة والبلادة إلا أن يطول بقول الله ولا يظلم أحد أحدا ولو أن أهل الضواء آمنوا والتقوا لبتعنا عليهم برجات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفتقون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من قرر الرجل في طيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمن تكالوا لربهم وما يتضرعون فإذا أول الآلبات أأمنتم من في السماء أن يقفل بكم الأرض فإذا يتمون أمأمنتم من في السماء أن يؤثر عليهم حافبا فستفع له ونشئ فنديه تأمل الهواء تجده آية من آيات الله البائرة وقد حبثه الله بين الزماء والأرض يدرس ولا يران جعله الله ملكا للجميع ولو أمكن الإنسان التسلط عليه نباعه والصراه وتقاتل مع غيره عليك كما فعل في أكثر الأشياء التي سخرها المولى له وجعلها أمانة بين يديه والله بحكمته جعل الهواء يجري بين الزماء والأرض تطير فيه محلقة سابحة كما تسبح حيرانات البحر في, في مائن ويضطرق عندها يجانه كما تضطرق امواج البحر عندها يجانها يحرقه الله بامره فيجعله رياحا وخاعا وبتمن بين يد رحمته وبين مبترات ولواطح وداريات ومرتلات ويحرقه فيجعله عذابا عاطفا عاطفا في البحر من فصر في الفر وتطريق الرياح آية لطول يعقلون تتودع على, على صبت الارض تحت نظام محكم تتلقق الأزهار والسحاب تبارك من جعلها سائقة للسحاب تدوه إلى حيث الله ساء فهل تأملت يوم من الأيام سحاب مظلما قد اجتمع بجوء صاغ الله تركه وهو لين الرسل حامل للماء التقيل بين السماء والأرض حتى إذا أدن له خالقه أرسل الريحة تلققه وتزوقه وينزل قطرة قطرة لا تختلق قطرة بأخرى ولا تزلق قطرة صاحبتها وتمتجد بها بل كل واحدة بطريق مرسوم لها حتى تصيب الأرض التي أنجلت لها لا تتعزاها إلى غيرها لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والعيان هل تأملت ذلك؟ أحسب أنك تقول نعم ومعها لا, لا إله الله فإله مع الله تعالى اللهم يحب. تأمل معي البحر بأموانكه وأحيائك تجده آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته وكمل الله من آياته ثم أعلم إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ ثلاثة أرضاع صفح الأرض فما الأرض بجبارها ونجونا وسهولها وأوليتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جالد وطبره العلوم ولولا انساك رب سبحانه وبحمده له بقدرته ومكيئته لقبها على الأرض فأرأتها ودمرها وجعل عالية أسافها أتبارك الله لا إله إلهاء ورض العالمين ثم تأمل معي أخرى عن أطراع جائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناتها وعشالها ومنافئها ومضارها وألوانها تبد عجبا وقدرة قادر جنة وعنى في انتخال حيوانات من كالجبال لا يقوم لها جيد وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها انها جزيرة فينزل عليها الركاب ويفعلوا نارهم فتفت بالنار اذا ظوكتت فتتحرر فيعلم انها انه حيوان كما ذكر ابن الطيّم ذلك في مستفتان السعادة ثم بعد ذلك من الطيّم وما نمطنهم من أصلاف حيوان القر إلا وفي البحر أمثاله بل فيه أجناس لا يعهد لها نطير أغلى مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان فسبحان الثالث الرحمن الرحمن ثم انظوا إلى السفن وسيرها في البحر تشفت وتنقر عبابا إلى طائد ينقوطها ولا سايق يسوقها وإنما طائدها والسائقها الريح التي فكرها الله لإجراءها فإذا خبست عنها الريح ظلت رائدة على وجه الماء فلا تقول الله ومن آياته الجوارح البحر كالأعلام إيه فيسكن الريحة بيظلن راهد على ظهره إن بذلك الآيات لكل قصبار شكور نعم سخر لكم القلق لتجري في البحر بأمره لا بأمر غيره سبحانه وبحمله سخرها بأمره سجري ليس تسترى أباك النفوس الأمارة بالسطور ولا رغبات الجسرية من الافراد والعيئات التي استعملت اضافيلها منذ اقدم العصور الى يومك هذا لقهر الانسان ونهد خيراته واحتقار ادميته فلك الحمد ربنا ولك الامر من قبل ومن بعد ولكن اكثر الناس لا يعلمون في اواخد الخمس ساس عشر ميلادي صنع الانجليز بافرة عظيمة كانت كما يقولون فقر صناعاته ثم انطلقت برقلة تربيهية حاملة على مسيهائية القوم ونقبة المجتمع كما يرتكون عنه البخرة وقد بلغ البخرة والاعتزاز ببنات السفينة درجة كبيرة من الصلب وغوره فتموها الباخرة التي لا تفخر فلتمع احد ابراد قاطمها يتكبط بخرا امام بعض كبار الكابعة بما ترجمته حتى الله نفسه لا يستطيع ان يغلط هذا المركب كل الله وتعالى وتخدث لا يردده فيهم في الارض ولا في السماء يحيي ويهيي فاذا قضى امر فانما يقول لهكم فيكون وفي اليوم الثالث من سيرها بالمحيط العضرد وفي خضم كبرياء صنائها وركابها تصدم بجبل جليدين عائم فيفتق فيها فدوة بطول ستئين مترا طعن السنبجة وبعد ساعتين وربع تستفره الباكرة التي لا تخهر كما زعم في طعر المحيط ومعها الف وخمتمائة واربعة ركاء وحمولة, وحمولة بلغت نسة واربعين خلف طن فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من اخذنا على حاطبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم اخذنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمهم تأمل معي أخرى كيف مستورا بحار وخلطها وجعل مع ذلك بينها حاجزا ومكانا محبورا فلا تبقي محتويات بحر على بحر ولا قصاريخ بحر على آخر عندما لقي التقيان إن في ذلك لآيات جئ للنهار في, في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ووجع مياهها عائدة إلى مجالها نفئتنا ف الأمازون الامازون جعل مياه النطاق العذبه على بعده لنياس الكيلومترات من مصبه في فلا يختلط بمياه المحيط الخلص وتلتقي مياه المحيط الاملج بمياه البحر الابيض فتبقى مياه البحر ابيض اسفل لتقبلها ولتتغلب مثلها وتألو مياه المحيط تختفها وكل بمنق و كذلك لا تختلط مياه البحر البحر الاسود بمياه البحر الابيض عندما تلتقي فستكت المجريين متلاصقين فوق بعضهم البعض فمياه الاسوى تدري في الاعلى نحو البحر الابيض لانها اخر ومياه البحر الابيض تدري في الاسه لانها اسفل متبهة نحو البحر الاسه فتبارك الذي مرض البحرين هذا عذب القراض وهذا مرح الوجاج وجعل بينهما برزقه حجرا محجورا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عمل فيه. أعائب البحر أعظم من أن يحيط بها أحد إلا الله قد تتابع علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتيه تهماء مظلمه حالكه اذا اخرجت مضرو يده لن يجدراها فعلى عمق 60 مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مغطى بالظلام بمعنى اننا لا نستطيع رؤيه الاشياء في اعماق تبعد 60 مترا عن سطح البحر ولذلك تزوت الله الاحياء البحرية التي تريد في اعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها ولم امن لن يجعل الله له نورا في تلح الظلمات كما لكم من نور ذاتي هؤلاء المختلفون ان الله دخل تلح الظلمات في قوله قبل ان يخلقوا واباءهم واجدادهم او كظلمات في بحر اللجي يرشاه من فوقه موج من فوقه سحار ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يدعى لله له نورا فما له من نور ترجم معنى الآية هذه لعالم من علماء البحار أبنى عمره في ذلك وظن أنه على كي وأنه استجف شيء وأنه جاء لفهم في إبتاء فقال في ذهنة بعد ترسمة الآية إن هذا ليس من أنج محمد الذي عاش حياته في الصحرى ولم يعاني البحر ولنججه وظلماته وأمواجه وسعوبه إن هذا من عند عليم ثم شهدك هذا الحق ودخل في الله نعم لا ينبق إلا بارك من واضح الغلمات في فعل البحار في الله العليم الباري سبحانه ملكا على العرض سوا وحوى جميع الملك والسلطانين لا إله إلا الله فتعمه قلوب عن آيات الله فإله مع الله تعالى سأل رجل أحد السلب عن الله وقال له ألم تكن في قال بلا قال فهل حدث لك مرة انهاجت بكم الريح عاصف قريف وعاصف قال نعم قال وانقطع عملكم من الملاحين وسائل النجاح قال نعم قوله هالخطا ببالك وانفضح في نفسك ان هناك من يستطيع ايجيه انسان قال نعم قال فذاك هو الله لا الى حد لا قوة واتساعه النفس علمك هو الذي يسيركم في الزر والبنى حتى إذا كنتم في الفلق وكرين بهم بريح طيبة وفيقوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم جعوا الله مخلصين له الزين لأن لأنجيتنا من هذه لنكوننا من الكافرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض جذير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم لدينا مرفعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ومن عجائز البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل وعلا أنه يعلم عليه أن يرى ابن آدم الله عز وجل مع حلم الله عليه فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك عصاف بني آدم بل ويتأذي ورقه في ذلك جاء في نفس الإيمان أحمد جماروي عن المرم الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يترك فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينصدح عليه أي على العصاء فيكفه الله بمنهه وكرمه فلا إله إلا الله البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصاء ويستطيع لكنه مأموح ومننا من لا تحرك فيه المعصية ساكنة تندهك حرما بالله وتتجاوز حدوده وتضيع فرارضه ويعاد أوليائه ثم لا تتمعر نجوه فأين الإيمان يا أهل الإيمان إن في ذلك لا آية الله من آية فتأملوا يا أولي الألبس تأمل جركا مبلكا صعيبة ومن رؤية من فطمة وحيلة في جمع القرح والتخار وحفظه ودفع الآفة عنه ترى عبرا وآيات ظاهرات تنطق بقدرة رب الأرض والسماوات وتقول أإلهما الله قليلا ما تذكرون انظر إليها تكون من أسرابها طالبة أقواتها فاذا ظفرت فيها فرعت في نقلها على فرقتين ثلاثين فرقة تأمينه الى بيوتها ذاهبة واخرى خارجة من بيوتها الى الغوت لا تخالق فرقة اخرى كحيطين او جماعتين من الناس الذاهبون في طريق والراجعون في اخرى في تلعثة عجيب ثم اذا تقل عليها حمل شيء استقاضا في اقواتها فتعاونت معها على حمله ثم خلوا بينها وبينه وبلا ادوح تنقل الحب الى مساكنها ثم تكثره ثلاثين او اربعة لان لا ينرث الى اصابه بلل واذا خافت عليه العمل اخرجته الى الشمس حتى يجبه ثم ترثه الى بيوتها ونعلك قد مررت يوما عليها وعلى ابواب مساكنها حب مكسر ثم تعود عن قليل فلا ترى منه حبك مرحبا والنمل مع ذلك يعتني بالزراعه في لاحة الارض لقد شاهد احد العلماء في احدى الغابات كفعة من الارض قد فيها ارز قطير من نوع بريد مساحة القطعة خمسة افزان في ثلاثة ويتراءى للنظر الى هذه البقعة من الارض ان احدا لابد ان يعتني بها والطينات متفقة والاعشامو متفقة والقريب انه ليس هناك مناطق ارز حول ذلك المكان ولاحظ ذلك العالم, العالم ان طوائف من النمج تأتي الى هذه المسرعة الصغيرة وتذهب فانبطح على الارض ذات يوم ليراقب ماذا يطنع النمل فاذا به يفاجر ان النمل هو صاحب المزرعة وانه استخد اجراعة مهنة اجعل كل وقت فبعضه يحف الارض ويحرف والبعض يزيل الاعشاب الضارة وينضت وطار الارض والسواب ونضت وبدأ مرسم الاصاد وهذا لا زال بمناظره مراقب فانبض يشاهد خط من النمل وهو بوقع الحصرات متسلفا شجرا الارض الى ان يصل الى الحبوب فتنزع كل نملة حبة من تلك الحبوب ثم تنفط سريعا الى الارض ثم تذهب بها الى مخازن تحت الارض لتخزينها ثم تعود وطائبة اخرى اعجب من ذلك تتسلق مجموعة منها اعواد الارض فتنضط الحب وتنضي به وبينما هي كذلك بمجموعة اخرى تحتها تتلقى هذا الحب وتذهب به الى المخازن ويعيث النمل هناك عيشة مدنية في بيوت لاتعى شقاط وادوار اجزاء منها تحت الارض واجزاء اخرى له حراس وخدم وعبيد وهناك امور رضاس دعنات المرضى ليلا ونهارا واسم اخر يرفع جزة الموتى ويتيعها ليدبنها كل هذا يتم بغريبة او دعاها الله بهذا القلب سبحانه الله وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا هو بمن انصاركم عالم النمل عالم عندي بتامله ازداد ايمانا ويقينا بان وراء وراء ذلك التنظيم المحكم حكيم من خبير باكراد الحفاظ له الذي لا نظير إنها تعرف ربها وتعرف انه فوق السماوات مستوي على عرش بيده كل شيء يوم ظلم من ظلم قالي امام احمد السهلي الحديث الهاذي هو رضي الله عنه يرفع وقال خرج من الانبياء بالناس يتسوق فالهن بنمله المستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تدعو فقال ارجع فقد سقيتم بغيره من نمل مجاره في الجماعيه يسكن فيها موتاه كثيره وقال النمل ذكي جدا ذكي ويصاد بطريقه ذكيه إلى الى شجره وينقسم الى قسمين يُبنِي ورادط تستخدم خطب الجلخ واخر يتسلق دئها لمهاجمه الحشرات التي تكون عليها وبذلك يغطي السوق على كل حشره لا تطير فتسقط التي تنجو من النمل المتسلق فتقع في جبال النمل المتساقطه ترقص فيها عند قاعده النمل من, من هذا من هي انا هي اذا هذه الصفاء انه القارئ وما من دافة في الأرض إلا على الرائل الصوعة ويعلم مستقوها ومستوضاعها كل كتاب مبين فلا له الخلف والأمر لا إله إلا هو وحده للسيكة وقفة ولعلها استراحة مع عجائب أحيا يذكر طائب من السوافة العلمية في القرآن من بعض التطرفات السيكة المعينة عند الحيوان ما يطلق على معنى قول الله ربنا الذي أعطى كل سيك خلقه ثم هدف ينكر او يبضل طبيباً طبيباً وجد في طريقه كذباً كذباً اكتاق وعينه فاخده الى عيادته واستم به وطومها وجفرها واعتنى به اكتشبية مامه ثم اضلق سراحه وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعاً لطيفاً على باب عيادته ووجد الكلب نفسه مصحباً معه كلباً اخر مستوراً غدل جاء به للمعاينة والعلاج فسبحان الله ولا اله الا الله هذه عجائب ظلما اقدت فيها عينات وانفسحت فيها رضوه ولا عجب من ذلك قصة هر اعتاد ان يجد طعامه اليومي امام بيت احد المهتدين به فيأكله وفي احد الايام لاحظ رب البيت ان يلهر لم يعد يكتفي بالقليل مما كان يقدم له من قبل حسنا يلط غير ذلك فقام رب البيت يرفضه ويراقب ووجده يذهب بالطعام الى هر اعمى بيضعه اما بيضعه اما بيضع الطعام امامه فتقارت الله ما من دابة في الارض الا على الله للفعى وما من دابة الا هو آخر من هذه لن على صرار للفقين ويمكر ايضا صاحب عجائب الاعياء ان خرسا صفيرا ماتت امه عنه فقام صاحبها الاعراب واسمه الزعتري الذي يسكن من قرس برعاية الخرس رعاية بلغت اجد تجريه كان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر واذا ميضت فدع له طبيبا بيطرين بصره اذا اصابه ما اصابه ولغرب شدي ذلك الارتنام يا ايها يا اذا علمتم ما في الصحيح الجامع عن ابي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس من فرص عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر فيجعو بدعوة فيقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه الفرص العربي يتجه للدعاء إلى من يستحق للدعاء والله عز وجل يجيبه فيجعله من أحب أهل ومال الإنسان إليه والواقع يشعد في ولا عجب فإن عن النخلة وهو جماد بكى وتألم وحزن وخارى وتصدع لذراء الذكر حتى متحه طل الله عليه وسلم فسكن أهتم ما يكون السكون حن جدع اليه وهو جماد فعجيز أن تكن بالأحيان ويضرم الأعراضي الزعكريين فيفض الفرص تهيئة ويضرح حظيرته ليرابط أمام خيلة صاحبه وظلح ذلك أياما ثم مات السعفري وحمل المخيرون جنادفه فسار الفرث خلفهم حدينا منكسا الرأس حتى ذهن الطاحب العزيز عليه بالتراث ولم هم المخيرون بالرزوع انطلق الفرث المجفوع كالفرق وظل منطلق الحلسى وصل الى كن عال فطعده ثم القى بنفسه من سمته ليلقى حسه وقطده في الجميع فسبحان من رزقه تلك الأحاسيس والمشاعل ومن سلبها كثيرا من من كرمه الله من بني آذب ومن عجيب أمر القردة ما ذكره البخاري بصحيح عن عمر بن نيمون قال رائد الجاهلية قردة وقردة جنيا فاجتمع عليهم القرود فرجموهما حتى ماتا حجبا لها من القرود تقيم الحجود إن عطلها بعض بني آذب إن هدايتها فوق هداية أكثر المال كم أم تكتب ان ما اجترهم يسمعون او يعقلون انهم ان لا كالانعام فلهم اضلت بلاك ومن عديد امر كار ما ذكره الطالب العقيدة بالله انها اذا شربت من الزيت الذي في اعلى الجرح ينقذ ويعز عليها الوصول اليه باسفل الجرح فتلهب وتكمل في افوالها الماء ثم تطفهم في الجرح حتى يرتبع الزيت ويقسرب منها ثم تكربها من علمها ذلك انه الله احب من عقد وصلي لك والسجن سبحان من يجري الأمور بحكمة في القلب والأرضاق والكرمائي من علم الزئد اذا نام ان يناول, يناول بين عينيه فينام بإهداهما حتى اذا نعست الاخرى نام وفتح بها الثالث ينام بإحكام غلثئي ويكشفي بأسر المنايا فهو يقضى من علم الطاول من علم الطاووس ان يمقي يريسه في الخليل اذا الطى الشجر ورطة فالذا الشجر اصتتع ايضا بابن مندر من. من علم العثور اذا سقط فرصها ان تستغيث فلا يسمعها عثور حولها حتى يجيه فيطير الجميع حول القرض ويحلطونهم ويحدثون له همة وقوة وحركة حتى يطير معهم لكن هو الله القائم وما ندا فجم في الارض ولا طائم يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم واستطرابا فما أجمل قول سفيان ابن عيينة رحمه الله حول قول الله إلا أمم أمثالكم يوم قال فما في الارض من آدم إلا وفيه شبه من البهائم فمنهم من يحتفر في طار الأزف ومنهم من يعد عن وزيش ومنهم فينبح نباح الكلف ومنهم فيحتال كالطاور ومنهم من يذبه الخنازير التي إذا أرطي إليها أطيب الطعام عابت فإذا قام الرجل عن غائطه ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع قمسين فقمة لم يحفظ واحدة منها رحم الله الزفيان نعم وإن أغطى أخوه حفظ ذلك الخطأ وجنع عليه من هدى تحت طيب الهوى وحب الغلبة ورغبة الاستعلاء وإرادة قبض الغير تأريش غامض وتصنيف تاقص بلا برهان ولا بين كفى اخي ثم كفى اذا لم تجد قولا سجيدا تقوله قصمتك عن غير السداد سداد ونتوقف الان هذا احبا سيد الله ان فيما اوضع الله بمخلوقاته ما يستنفق الافواه من ويملأ القلوب اغلالا من معرفة اذنته وما به يعلم العاصل أنه لم يخلق عبتا ولم ترسد فلله في كل مخلوق شفية باهرة وآية باهرة وفرهان قاطع يذل على أنه المنفرد بكل كمال وأنه على كل شيء قدير وفي كل شيء عليم قد خلق الخلق ليعبدوه وبالإله ليفردوه فلتأملت النحل وأسواله وأعماله وما فيها من العبل والآيات الباهرة لم ترى قاطع فمعها السهازية في, في دفتها الكتابية وإحقان دنائها وإحكام صنعها الذي أذهج وما زال يذهب علماء النحل والهندسة والكتاب ما هي آلات الكتاب والمطايز الذي سمعت لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الضقف هل هذا يواصل في طرنين استكعار والفكين لديه يجري علماء الأحياء أن الطبيعة زودتها بهما سبحان الله وتبارة الله عجيب وغريب منظر هؤلاء يتتسرون وراء كلمات كوفات الطبيعة والتطور والطدبة كلما وقفوا أمام بذي عظم الله وإعجازه في الخلق فأنا يفكون وجهدوا بها واستنقى عن فتهم أفتذكر الشمس المضيئة بيتها أم هل يقاس البحر بقل جان سبحان الله لله في كل شيء آية وتعمى عنها عيونا أو تتعامى فقل للعيون الغنبي إياك أنتري SELECT SHAMSI WA TASFI DALAM AL LAYALI KHAFATISH AQSHAH AL NAHAR KHAFATISH ASHAH AL NAHAR BI DHAW'IHI WA LA AMHAQAT'UN MIN AL LAYL BADIA FA JALAT QALAN FIHI HATTA IDHAN AL NAHAR BADA YASTAQID WA AATU TAWARIYA YA MIHNAT AL HADNAH TUHDALAN BIHIN WA RILI WA'INI MIN AL WARD QALIYA AN NAHL وتعجب انها لا تأكل من السبر فلا تأكل الا الصيبات فهل يعتبروا بذلك قبل الافضاء زودها الله لقرنين استجعار وجعل فيهما وايرات عصبية دقيقة يطل عددها الى ثلاثين في بككل حواسف السمع والسمع والنمس وتعمل كالكتاب في ظلام الخبية فسبحان من وهب هذا شو به زودها للنحلة عيون كثيرة في حابتتين الرأس عينان وعينان الأخريان في أعلى الرأس وتحتهما عين ثالثة مما جعل لها سعد رفق تنتظر فالنحلة ترى أكثر يمين وأكثر استمال والبعيد والقريب في وقت واحد علما أن عيونها لا تتحرك ولذا فإن النحل يعيش في ملاطق يفتوها السحاب معظم شهور السمس مع أن رؤية السمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحلوث البطول التي بها غذار النحل وهنا تضمن الحكمة في قوة في رؤية النحل فبإمكانها رؤية التنفي من خلال السحب كل ذلك لأن لا يموت جوعا في حالة اختفاء التنفي قلب الغمام كما هو في بعض البلدان إنها لحقيقة منهلة تسل على اكمة الله وقدرة الله ووعدانية الله وكمال تجبيره بتبارك الله أكثر الخالقين أما ضمن من أعاجي بخلق الله بخلقه إذا هو مدول بما يمثله من أداة جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم وينحك وينظر وينقص وهو مع هذا الشديد الحساسي لما هو حلو الطعم طبعية ولا يتحرض من المواد المرأة إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي أنهمه بسبحانه وبحمده لا جزء أما سمع النحر فدقيق جدا يتراكم اخوا من مواد نبات لا تستطيع أن تنقلها ان تنقلها اذن الانسان سبحان من زوده بقا وتحيل مع ذلك نحن نضع في وزره نضع في وزره وبسرعه 400 في الثانية الواحده الله سبحان الله سبحانه من خلق بسوى وقدر بعد احق من عبده وحده وتوجه الى قوه ولكن هناك من النخم عندما تجد مصدرا للمعلومات تدرج عليه ماده ترشد اليه تقنيه الكانيات للبحث وعندما ينظر وينتهي البحث تخرج عليه مرشدات مواد مثرى من حتى لا يضيع الوقت بالبحث فيه ثم تنتقل إلى مصدر آخر من علمها وارشدها ان الله ما من ذافته الا هو واقبل بها قيادتها بل الى الله التصيغ العامله خارج الخليه الرجوع الى خليتها والتعرف عليها من بين عشرات الخلايا لا عناء ولا سعب ولو سعدت عنها آلاف الأنيان وإذا يقول أحد العلماء الأحياء الكفار وقد رصد المحل بمناظره بسرة طويلة يقول يا عجبا لها تنطلق آلاف الأنيان من سترة إلى ثامرة إلى زهرة ثم تعود ولا تفر طريقها ربما هذا ذبذبات مع الخنية أو أنها تحميل لاسلكيا يربطها بالخنية ربما, ربما ثم يقف حاقرا بنيدا تائها اما نحن فلا اننا ننظر ان الله علهمها ذلك واوحى اليها وعندنا زورة في كتاب الله تسمى زورة النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتها ومن السجر ومما يعرفون ثم خذي من كل السمراء فصلوا في سبل ربك ذول لن يخرجوا من بطونها سراب مختلف الوانه بي بسفات للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفسروني فأما قدرة الله بخصره يوم من النحل شغافا للخلية يستطيعون ان يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل فيطرفوه خارجا او يقصلوه حيما ان تعداد الخلية يصل الى ثمانين الف نحلة او الف سنفة سبحان من الهم سبحان من الهمه معرفة صاحبه من غيره سبحان ربك رب الانس من ملك من اهتزى بهزى في العباد هني من النحل يعمل في الخلية لأجل الخل لا حياة لفرد عند النحل بدون جماع عند النحل بدون جماع ولذلك اذهل ذلك علماء النحل كن على الله الذي اتقنه لكل شيء وهو خبير بما تفعل والنحل من أنقى الحيوان وأنقى وأنظف ولذلك لا تترك مخلفاتها في خليتها بل تطير ثم تزيها بعيدا عنها وتذهب لنا والروائح الكريهه ذات القرار ولذلك اذا رجعت الى في العشيه وقف على باب الخلية بواب منها ونعه أعوان كتب فكل نحلة تريد الزخور يتمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها رائعة منكرة أو رأى بها قدرا منعها من الزخور وعزلها إلى أن يدخل النحل كله ثم يرجع إلى الممنوعات المعددة فيتبين ويتثبت ويتفقدها مرة أخرى فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو منجن قدسها وقطعها نقلين ومن كانت بما يسوها خفيفة بها رائحة وليس عليها قبر تركها خارجا خليلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لها لا إلاها بالسهول وهذا دأم وطريقة البواب كل يوم بكل عزيز فتبارك الذي هداها ان تسلب لسهول مرائيها لا تضل عنها تسيح سهلا وجبلا حماطا وتأكل من على روح الأشجار والأزهار فلتجني اصيب ما فيها ثم تعود الى بيوتها بطانا فتطب فيها سراغا مختلفا الوانه فيه كبابا للناس ان في ذلك العائل اما ملكتها او ملكها فلا يسلر الضروج لا يخرج الا نادرا الى اشتهى التنجف خرج بحاجيته وخدمه وقدمه يطوف المروج والبساتين والرياض ساعة من النهار هم يعود الى خليته ومن عجيز امره انه اذا لحقه اذن من طاقب الغليه يرضى وضضبه يعرفها أصحاب النحل ثم يقرر من الخلية فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية يذهب حتى يقص لحاله على وروس الفجر المرتفع ويجتمع عليه النحل كله حتى يطير في العنقود عندها يضطر طاحب الخلية عليه لاسترفاعه وطلب مرضاته فيأخذ عالصا طويلة ويضع على وقتها حزمة من نبات الصيب الطائحة ويدنيه من هذا الكبير لها المريكها على اكتجرة فلا يزال يحركه ويستجديه ويستغطف لها ان يرضاه فينزل على خدمة النباس الصيد الرائحة فيحمله طاقت الخلية الى الخلية فينزل ويدخلها مع جنوده ثم يزعه جميع النحل عائدة الى الخلية لأما النفاجة هذا جد عجبة تنطلق الى البسافين فتأخذ تلك الاجباء الطافية من على راقب الزهر والورد فتنصه لتحول مجلة العزلة ثم ستفت الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعفتها على رجلها ثم تذهب لتملأ بها تبسات خالها ثم يقوم يعجوبها على بيته فينفق فيه ثم يقوب على تلك البيوت بيتا بيتا وينفق فيها كلها فتدف فيها الحياة بأمر الله بعد حين وتقرض ضيورا صغارا نهلا صغارا بإذن الله وتلك آية قل ما يتبطن لها كما قال ابن رضي الله كل هذا من ثمرة الوحي الالهي سبارك الله وجل الله اعظم ما تاهد به الابواه سبحان من ذندت له الاجراف اكرم من يرجع من يخاف جعل الله لكل مخلوق قدرة يدافع وقوى يدافع بها عن نفسه ومن تلك المخلوقات النحل كيف يدافع عن نفسه وعن نتائجه يذكر ان الابت وعداء النحل هو الفأر يهاجم الخلية فيأكل العسل, العسل ويلوث اجواء الخلية فماذا تفعل النحله الصغيرة امام هذا الفار الذي هو لها كجبل عظيم انها تطلق عليه مجموعه من العاملات فتلتفه حتى يموت كيف تخرج ان دون يا ابدا عنه ولو تلوث الاجواء الخليه ولو تجمع نحل صغير كله على اقوابه من الصدف فماذا يفعل تعالى الله عز وجل له ما سيجمعيه تفرزها ويغلف بها ذلك الفار فلا يمكن ولا يتغير لو بقي ألف عام حتى يأتي صاحب الخليجة لكيحرم فسبحان من قدر فهذا وخلق فجوه إن في ذلك لآية وكم الله من آية مما يبتره العباد وما لا يذكرونه وتفن الأعمار دون الإحاطة بجميع تقاطيرها ولكن أثر الناس لا يقفون أإله الله قليلا ما تفكرون ومن عجالي بالنبات هذا كره طائق كتاب نوادر الكتب من انها تترجى الغريبة جنوب الصين تكون اوراقها بالاحوال الجوية العادية خضاء كأوراق الاشجار وقبل حدوث سيضانات او هطول الانفار تتغير فتصبح حمراء فاصبحت عند سكان تلك المنطقة كبراقبة للأحوال الجوية وبلا تعليق إنها باللسان حالقة تقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء بعبدوه وهو على كل شيء وفي عجبا ثم عجبا ثم عجبا لا ينقض العجب ولو كان في سهر رجل. كل كور بكائناته يوحد ويسلم ويستسلم وينقض لله رب العالمين ثم يبقى هذا الإنسان في هذا الكون لظلوم مبين اتقوا الله ان الله وله اكرم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون الكون كله بكائناته يجرم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذهش وسعجروا كثير من الانس والجن يوم ترنا ابقاهم عن الحق فيكذبون بالرساله ورسول الصلاه والسلام عليه في ذمه بلاهه وبلاء وهم يجادلون في هذا الامر ثبت بالصيغه عن جابر بن الله رضي الله عنهم قال أقبل أن أقبلنا مع ربو الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حارق في بل النجار فإذا فيه جمل لا يدخل الحارق ظاهب إلا فجد عليه فدكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فدعا فجاء واضعا نكثره على الأرض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتوا خطاما فخصمه ودفعه إلى صاحبه ثم ارتفت فقال واسمعوا الى ما قال صلوات الله عليه قال إنه ليس كين بين السماء والأرض الا ويعلم أني رسول الله الا عاطي الجن والعذن فسبحان من هزى هذه الكائنات للإيمان يوم ضل بعض بين الإنسان والجان لا إله إلا الله كم مركوب هو خير من الراكد يا قوم هذا قراغ الله فاتبعوا لا تسلقون قبلا تقضي إلى المارج الكون بكائلاته جميعها يسبق الله ويفيه على الله ويمجد الله تسبيحا وثناء لا نكتبه الله سبحانه وتعالى يعلم تسبق له السماوات السبق والأرض ومن فيهن وإن يسيئين فيه لا يتسبق بحمده ولا إلا تكتظون تسبيحهم تبحت الكائنات بحمده فملاء الكون تأميده تبّحه النبات جمعه وسريده والشجر عثيقه هو جديده أولم يروا كيف يبجئ الله الخلق ثم يعيده سبحته الإيثان في البحار الزاخرات سبحته الرحوس من فنوار تسبحه نغامات الصيوح يسبحه ضد تحت الشجر يسبحه النبر بين المهود يسبحه النور بين الغصبود وتحرص نسان وضوح القمر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ونظامته وزنة عرضه ومسادة كلماته والصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ما تستفل الشمس فيبقى جير من خلق الله إلا سبح الله لحمده إلا أنا كان من احتياطين وأغلياء بني عادة وقدق عقول الله صلى الله عليه وسلم غباء وأي غباء يسخر الله لك كل ما بمني وكرمه ثم يسبحه كل مسخر لك وأنت غابل غبي أخرط أحمد سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهادي الصحاري والجبال الرواسيا تلي ومنظمتانه تلي صحوه والندى في الليل والاضطاء والطيره الشاديه وتل هذه الانسام والارض والسماء وتلك كل شيء تسمع الحمد الساريه فلو كان هذا الليل ومنتثرا مجفا لمن غير ربي يرفع الصقامين سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم ليس كائن الا وهو اطاع لله من بني ادم الكون كله بكائناته يسجد لله ويخضع ويذل وتبقى من الناس طادة نادة نجاز في هذا الكون لا تستحق الحياة انظر الى تلك الحكود كما يقول سيد رحمه الله حزم من الخلائق مما يدرك الانسان ومما لا يدرك وحزم من الافلاك مما يعلم الانسان ومما لا يعلم حزم من الملالكة حزم من الجبال والشكر والزواب حزم من خلط الله كلها في موكب خافر دليل تسجد لله وتتجه من لا الى, الى سواء في تناسق ونظام عزيز الا هذا الانسان يتفرق فجد منه يتلكب الموكب لكاذ الله يستكف الحياة ألم ترى ان الله يسجد من في التماوات ومن في الأرض والشم والقمر والنجوب والعبار والشجر والزوار وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يعين الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء انظر الى قهره انظر الى ذل خلقه كل ما في الخون يأتي قاضعا بليلا ساجدا لله يدين له النجم في رفته يدين له الفرق الزائر يدين له الفرق في رفته ونسر السمى الجارح الكافر تدين البعاء وحسابها وما متحارفا فيها القاصر تدين له الاس في غابها وظل الفلك سارد الناثر يدين له الضرو بفعه يدين له الساقط الناثر تدين النجاز تدين الها يدين له الضرو والثارجر يدين الجدي يدين الخفي يدين له الجهر والخاطر تدين الحياه يدين النفوس يدير المقدر والحاضر وكل العباد إليه ردوع وفوق العباد هو القحر الشجر والحجر والهدر في الواب يلفي ويوحب الله مع الحاج في المنفي ثبت بالصحيحة أنه صلى عليه وسلم قال ما من المنف ينفي إلا لباما عن يمينه وكماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنطسع الأرض منها هنا ومنها هنا تفاع الكون كله مع توفيد الله عز وجل كل كلاعي شوقه بلغاته ولا ربما ابتل بطني حال اعجمه بل ان نفكد وليشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وودى لديو بإثناس صحيح كما قال طائد المستاه عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعراجل فلما دنا قال له رسول الله قبل الله عليه وسلم أتحهد أن لا إله الله وأن محمد عبده هو رسوله قال ومن يحهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله قبل الله عليه وسلم وهي بقاضي الوادي فأقبلت تخبط الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها صلى الله عليه وسلم فجهدت سلافا الله لا اله الا الله وحده لا جريكنا وان محمد عبده ورسوله ثم رجعت الى منزلتها ان في ذلك نقال واوشي مني وايضا جمالة الفقيحة يعني من عباسة رضي الله عنهما قال جاء عاربين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بما اعرف انك نبي بما اعرف انك نبي قال صلى الله عليه وسلم إن دعوته هذا العذب شهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمزل العذب من النخلة حتى فقط إلى نبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد ثم قال صلى الله عليه وسلم له ذح ورجع إلى مكانه فقال الأعرابي وَأَنَ أَجْهَدُ أَلَّا إِلَهَا إِلَّا إِلّا الله وَأَنَّكَ رَسُольُّ الْدِلَهُ وَابَقَى نَبِيِّة اِذْلِهِ أَلَمْ يَحَرف دِهْنِكَ وأن تتعلم حبودية الشجر من لا إمار والبخال عن سهل بن سعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة في لشجرة يثير الراغض الجواد المضمرة الزيعة في ظلها من أسعار الله الصعر فاستاقف نفسك لضلي تلك الشجرة وأستثت تعامل مع الله لتكون من أهلها بإذن الله وأرجو الله أن نكون جميعا من أهلها الجبال والحجارة تحت الله فإلى الخفية والخوف من الله وإن منها لما يحبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متضطعا من خشية الله يا عجبا من مبغسلح من أكثر هذه الجبان تسمع آيات الله تتلى ثلاثين ولا تحجع فحكمت الله هنا جعل لها النار اذا لم تلم بذكره مواعظ مواعظه مواعظه فبها دليل فمن لم يلين قلبه في هذه الدار ولم يتب الى الله ويخشى ان يتمسك قليلا فإن المرء إلى عالم الغيب والشهاده فدكسه الله بالقلوب التي غطر وران عليها كثوت تلك المآثي من خفر المولى او الجهل الذي سكن الى نفثوه احياري او لم يأت وقت الخلوع فلا تغرن الحياة دوام زاني الطيور تصلي صلاة لا رفوع فيها ولا سجود الله يعلمها ونحن لا نعلمها والطير صافة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علمهم بما يبعلون ما نسان الصلاة عند الإنسان إنها رصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ختم بها حياته ومع ذلك فرط فيها من فرط وضاع فيها من ضاع وذل بذرشها من ذل بعد العزم فاسمع إلى ما يقول الظاهب وحي الواقع بعد مجزاة الأقصى في رمضان المجهود التي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحة تقابل مصلم ويهودي فقال المسلم مهما طال فيكم الزمن يا أحفاظ القردة والخنازين لكم منها أهلة وأنتم طابرون وسيكون معنا الشكر والحجر في أرض كله قال اليهودي نعم وهذا الصحيح لقروه في كتبنا ويعلم معالمنا وجاهلنا ولكن لستم أنتم قال المسلم فمنهم قالهم الذين يكون عدد مصليهم في الفجر بقدر عدد المصلين في الظلاث الفروعة وقد فإنه لاحظ في تسلام من ترك الصلاة وضيعها إن الصلاة لتجعل الله لحافظها حفظك الله ومع مسلم وعلى مضيعها ضيعك الله كما ضيعك فلا إله إلا الله كمن ضائم تاتة لا قيمة له بتضيع الصلاة ودعائها عنه إن الزيت ليوطب للصلاح ويدعو لها ويؤجن فالأميرنا إذا سمعنا صوته أن نسأل الله من قدره فإنه رأى ملكا فلا إله إلا الله كم من زيت هو خير من إنسان عند الله وهو يأكله فكم من مأكول هو خير من آكه وأنت تعلم هذا أسجل في بصيرتك يقول صلى الله عليه وسلم فما ثبت في صحيح الجامل يوم القامل ان الله علينا ان احدث عن ديك قد مرت الله الارض وبلغه مثله تحت العرش فهو يقول سبحانك ما اعظمك سبحانك ما اعظمك وهل علم الله وقدرته حق قدره تنفث وتستلم واخلق وانبت وانتمت مع هذا الجو صغيره وكبيره فكان حاله ونقول سبحانك ما اعظمك سبحان من لو سجدنا بعيون له على جب الصوفي والمثنى من الابري لم نبلغ العظم من اشار نعمتي في ولا العشير وانا عظم من العشري اخفتي الله الادله على وحدانيه الثناء وانه من تشهور العباده لنا كثيره لا تعد ولا تحصى عن في ما تقسم ما يكفي اول الاحلام والنقاء وبعد هذا كله وبعد هذا كله اخين عندك تقول فمن الذي يقول بين الناس وبين العلم بالله وأن يوحدوه ويقضوه حقق به لا إله إلاه فيعظم فرماده ويحفظ فرائضه ويقف عند قدوده ويعظم الشعائره والجوار إن هناك حجبا كثيفة يقول بين البعض وبين العلم بالله والإيمان به وتعظيمه وهي مما كتبت خير الناس والأغيب وأول هذه الحجب هي الغفلة عن الله التي تصيب العقدة بالسلم عن المعرفة والقلب بالعطل عن الإدراك حم أهل الغفلة من أملوا بطونهم وإخباعوا كهواتهم والتبتق بما تتمسع به الأنعام لهم كلهم لا يشفهون بها ولهم آيون لا يبترون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أظن أولئك هم الغابلون وتاني هذه الحجوم التقريد والتقريد مطر المستطير يؤكد الإنسان تخطيها فتبي صاحبه يفكر بعقل غيره ويسمع بإذن غيره ويمسق من في غيره ليلٌ إمعا ولذا قيل لهم استبعوا ما ننزل الله قالوا بل نستبع ما نزينا عليه آباءنا أو كان آباءهم لا يحيونك أو لا يكتدون فما العاصب لإستبرأ الذين استبعوا من الذين استبعوا ورأوا الآباء وتقصى فيهم الأزبار وقالت الذين استبعوا لو أن لنا قطة من تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حضرات عليهم وما هم لقارجين من النار وإجاب الثالث أكثر وأغلب أداوه هو المخابر والعناس والعزة بالإذن وإذا قيل له استقل الله أخذت العزة بالإذن فأكفه جهنم هناك نوعية من الناس رخيصة يجادلون ليجومشوا لا ليفهموا يلاججون ليغربوا لا ليتنيعوا ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما يطاطون المخابر والمعاند لا يطيعه دليل ولو نزلنا عليهم كتابا في سرطاق فلم كنه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو فتحنا عليهم بابا من السماح فقلوا به يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم نذكرون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ومن يغلق ساه فلا هاديا لهم وما تذر الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ومن تذر بالشهوات والسبهات والهوى والوساوث والخواضح وكثير عافان الله وإياكم والمسلمين Kasi prasivillah. الوعي المعصور وففحات الحون المنظور مقنعة كل من يريد أن يقتنع آذية كل يريد أن يستدي متكية لمن يريد أن يرتقي إنهما كتاب محفور وآخر منظور من تتفرهما في فيهما إقابات ذاتية ترفع يقينة وتسفي عليلة وتفيب عادة وتروي غليلة وتكفيد توحيدة وتوقف غميرة وتضحب شبهة وتقفئ شعوزة وترد تخيشة كيد الشيطان إلى الوزوزة تأمل تطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت قطها ألا يكون كي إما قال الله باطل ينفير بإجباء استفاد لربها تصامدها يهدي ومن هو قائل ختاما فإنه لا يصف بالعلم حقك إلا من كان عالما بالله متلجسا بفكة الله وعالما بالطريق الموثل إلى الله متعفدا لله, لله بمقتضى ذلك العلم متعرفا على ما يحب الله فيلزمه وعلى ما يبغض الله فيجذيبه وحاله ربنا أنت, ربنا انت أحب من عبد وأحب من ذكر وأحب من قمد وأولى من شكر وأراض من ملك وأجود من الزئل كل سين دال عليك ومرشد إليه لا إله إلا أنت نستغفرك ونسغل إليه نسألك بكل اسم هوناك أن تلزمها عكبة العبودية وترضوكنا السعادة الأبدية وان تشفى عنا وعن إخواننا كل سرب وبنية اللهم يا من ذلك له جميع الرقاة وجرى بأمره السحاب وابقل لنا ومكر لنا ومكرنا, ومكرنا نواة الresposta في الحال والنهار واجهم قبل حلول التراب وارتقاء عند السؤال, السؤال الى صحيح الجواب وهب لي سيدنا معافاه